لَا يَغْرُورَنَّكُمُ الْوُحِيُّ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لَّنْ يُمَنَّ لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي وأتر النجوى الذين ظلموها الأن أَفَتَسْتُنَّ الرَّبَّ أَنْتُمْ تُكَذِّبُونَ قَالُوا دَيْنَا عَلِمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم بل قالوا أضغاط أحلام بل افتراه بل هو شري بل قالوا أضغاث أحسن